أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عِنْدَهُ لَن كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بأيدي سفره كرام براره قتل الإنسان ما من مِنْ أَيِّ خلقه خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ سبيل يسره ثم ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أنشره كلا لم يقض ما أمره، فاليوم ظر الإنسان إلى طعامه. أَنَّا صَبَّ بَنَى الْمَاءَ صَبْباً، ثُمَّ شَقَّنَا الْأَرْضَ شَقَّاً، فَأَبْتَنَا فِيهَا حَبْلًا. وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالح يفر المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني لكل امرئ إنهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ألا الكفرة الفجرة